''İnما تنذir من اتبع الذكر وخشير الرحمن بالغيب فبشتره بمغفرة وأجر كريم ''İnna nechnu nuhiyy الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين''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 قالوا ان تقيرنا بكم لا الا ان تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ان ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا, المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الذي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فاسمعون.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 بِمَا فَضَّلَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا عَلَى قَوْمِهِ مِن بعده مِن جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كنا منزلين إِن كَانَت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ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 Ayetl-ı Arz ve min aﬂus-ı him ve min ma la yâlemun. Ve ayetl-ı lhm-ı Lail وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ للشمس ينبغي لها أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَكِنَّ اللَّيْلَ سَابِقٌ نَّهَارًا وَكُلٌّ فِي يَسْبَحُونَ آيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رحمة منا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 "Kıllar, kifaronun kifaronu, Allah'a olan inancınıza göre onları yemek isteyenlerden biri olursa, onları yemek isterler. Allah onları yemek isterse, onları yemek isterler. Allah onları yemek isterse,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 ve an هذا صراط müztəqim ve lakad ağlə minnkum jibillə kəthirə əfələm təkounu təqilun həzih jəhənnəm lətəy quntum təoğadun əsləu həl yəum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 İn huwa illa zikr ve qudaan mubin, liyunzir man kana hia, ve yihqal qulun alam kafirin, awlam yrow an halqna lham mima amilet aydin an